ما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا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 ீய ஊடூனம் இன்மயூனிவு நூன اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ ثُلُثَا مَا تَرَكْتَ إِن كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَلِأَبَوَيْهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَرِجَالٌ مِنْكُمْ وَنِسَاءٌ مِنْكُمْ رَئِيسُهُمْ الذُّكْرَانُ بِقَدْرِ مَا فَوْقَ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ 118. بعد وصية يوصي بها أودين 119. آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرروا لكم نفعا طَرِيضَةً مِنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا